Yeah ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله علي انت واوصي عمرها ورسوله والله خبير بما تعمل أَلَمْ تَرَ نَعْلَمُ لَكَ ذِي يَعْقُمُ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَكُمْ إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدون المترجم للقناة 118. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 119. يوم يبعثه كم أذى عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحاسرون لَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ